Oh حسبني ما إني أكابر وإني دمعاتي عصية هو صحيح إني أكابر وإني دمعاتي عصية غير أنا شكوى يا لله فيها خابت رجية